ربكما تكذبان مدحمتم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحثان فبأي آلاء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 خيرات الحسان فبأي آلاء حور مقصورات في الخيام فبأي تُكَذِّبَانَ لَمْ يَطْمِسْهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا <جان> <فبأي> متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والعين